أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيما لينذر بأسا شديدا من وَيُبَِّرَ الْ المُؤمنِنينََّينَ يَععمللونَ الصَّالِحَاتِ أََّ لَهُم أَجرًْا حَسَنَا مَا كِثينَ فِيهِ أَبَدَا وَيذِرَ الذيينَ قالَاُ التَّخَذَم اللهَّهُ وَلَدَ مَا لَهُم بِه مِن عِلْمِون وَلَا لِأَبَائِهِم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 لقد قلنا ما اذا شطط ها اولئك قوم اتخذوا من دونه الها لولا ياتون عليهم بسلطان بين فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْنُزِّلَ الْكِتَابُ فِيهِ شُرُلَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا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 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا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 لِعلَمُأََّ وَعدَ اللهَِّ حَبُّ وَأََّ السَّاعَةَ لَا رَيبَ فِيهَا إِذْ ييتَنَا زَعونَ بَيَْهُمْ أَمْرَهُم فَقالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا رَبّهُم أَلَمُ بِهِمْ قَالَ الذي نَ غَلَبُ عَلَ أَمرِهِمْ لََاتَّخِذًاَّ عَلَيهِم مسجدا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 أبصر به وأسمع مَا لهم من دونه من ولي وَلَا يُشْرِكُ في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه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 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا تَذَن <تدنا> لِظَّان مَِ نارًا أَحاقَ بِهم سُرادِقُهاَا وَإ يْستَغثُ يُغاثُ بِمَا إِ كَلمُهْن يَشج بِسَ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 وَتَّكئينَ فِيهَا عَ الْ الأأَرَاءائِك نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُونَمُرْتَ فَقَا وَضْرِبَ لَهَُّ ثَل الرَّجُ لَْنِ جَعلْنَا لِحَدِهِ مَا جََّتَينِ مِنْ أَعْنَابُِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلُِ وَجَعلنَا بَيْنَهُماَا زَرْععَ وَأَكِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورُهُ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 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا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 فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا آنَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم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 ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سُنَّةُ الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما اُنذِرُوا حُزْوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يداه.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 فَلََّا بَلَ غَامَجَمبَِْهِ مَا نَنساحوتَهُماَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحر صَربَ فَلَماا جَوزَا قَالَ لِفَتَهُ آتِنا غدَأَنا لَقدَد لَ قِنا مِن سَفرنَا هذا نَصباب.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 فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّةَ نَأِلَهَا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 طلق حتى اذا لقي غلاما فقتله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 وأما الغلام فَكَانَ أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا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 إن مَكَّا لَ في الأرض وَآتنهُ مِنْ كل شيءَيء سبَ فأَتبَع سببب حتى إذَا بَلَغَ مَغْبَ الشَّمس وَجدهاَا تغْرب في عينٍ حَمئة. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ آمَ أَنْ تُعَذِّبَ وَإِنْ مَا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا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 قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقابا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء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 فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ, ولا يشرك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا